أيوم هي معرفش يا رباسب دي بكلت هنا ليه؟ مرد مستعد أشتب أشتبك في النسخ كده فنسخ اللي معاكم لا هي عندي كده يعني ثم, ثم توضع وضوءه للصلاة ثم يغتسل وثم يخلل بيداي شعره معرفش يا رباسب دي جيت من يعني تاني بقى كان رسول الله سلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضع وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك قال الزمخ يعني عف الله عنه عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام ثانيا ثم يخلل بيديه شعره التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر إذا ظن الظن يراد به معنى هنا الظن يراد به هنا معنى الرجحان إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صح التعبد به في الأحكام أنا طبعا بقرأ التعليق للساهيد يعني أنا مش معنى قراءة أنني موافق على اللي بتقال يعني أصلا ربما واحد مثلا ما يجيش معنا المرة اللي جاية فيقول لك ده هو قرأه وأقره لان اصبحنا النهارده بنلاقي كتب للاسف تصنف لمجرد ان واحد حقق كتابه ما علقش على كل المخالفات اللي في الكتاب انا وقعت يعني تحت ايدي كتاب يعني الشيخ احمد ابن نين حفظه الله حقق كتاب ابطال القول بوحده الوجود من صاحب الكتاب لا ابن العربي هو يبدأ إمام القائلين بوحدة الوجود الملة على القار الملة على القار هو صاحب الكتاب ابطال القول بوحدة الله فأشيك حمد بنهاي نحق الكتاب ونزله للسوق ففي بعض الأقطاق طبعا لا شكل في أقطاق عقضية لأن ملة على القادر على القار ما من الماتردية يعني هم الماتردية والأشعرية أقرب الناس إلى أهل السنة في الحقيقة بل إذا أطلقت كلمة أهل السنة عند الأزاهرة فهم من للأسف الأشعر والماتردية الظهر في الأزاهرة وعرفين يعني الحكاية المهم فصاحبنا وقعت بينه وبين الشيخ أحمد بعض ودي من المصائب التي يعني الله مستعانة ابتل يا بيها المسلمون في هذه الأيام إن كل واحد تقع بينه وبين آخر مشكلة شخصية يقل فيه كتاب أو يبدأ يتتبعه في كتبه ويرض عليه فطلع كتاب ان كل موقف أو موضع الشيخ أحمد معلقش فيه على كلام مول على القريب إيه؟ يا للهول هذه هي العقيدة السلفية التي يدرسها فلان يا قف شعري ومعرفش إيه, إيه القضية و... فالله مستعان نقول هذا لألا يقال إن أنا قرأت الكلام واسكيت عليه فأنا منقر له قال أفاض عليه أي أسال الماء على شعره المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله تعالى عنها غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة وبدأ بدأ بس مش بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهم الماء للطهارة وتوضأ كما يتوضأ للصلاة ولكونه سسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. ثم غسل باقي جسده ومع, ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة رضي الله تعالى عنها إناء واحد يغترفان منه جميعا ما يؤخذ من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد الإلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تقليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الامتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي قولها ثم توضع وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد سائر الجسد بقيته انتهى كلامه رحمه الله تعالى طبعا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طهارة المؤمن وأنه لا ينجس بي الجنابة بدأ بعد ذلك في بيان صفة الغسل والحقيقة كان الأولى في الترتيب أن يأتي بأسباب التي توجب الغسل أو يستحب الغسل لأجله لماذا؟ لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أفادنا أن الجنابة من موجبات الغسل هل الجنابة وحدها هي التي توجب الغسل؟ لا فيه أشياء أخرى طيب هو حديث أبي هريرة الآتي الذي فيه, فيه الاختسال به إتيان المرأة أنزل أو لم ينزل سدد آخر من أسباب وجوب الغسل يبقى كان الأولى أن يأتي طالما نقلق الجنابة موجب للغسل يبقى نأتي بعد ذلك أو الترتيب المنطقة أو الطبيعي أن نأتي ببقية الأسباب الموجبة للغسل ثم نجعل صفة الغسل دي ايه بعد ذلك لكن طبعا نتبع الترتيب اللي أمامه طبعاً هو ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عنده في هذا الباب ثم ذكر بعض حديث نيمونة رضي الله تعالى عنها وهذان الحديثان عليهما مدار صفة الغسل الكامل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة لا يحتاج المرء بعد هذين الحديثين إلى قول آخر لاستكمال صفة الغسل النبوي يعني حديث عائشة بألفاظ وحديث ميمونة برواياته يكفيان لبيان الصفة الكاملة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه ذكر البخاري في أول كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل بلطف كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله ثم أورده باللفظ المذكور في باب تخليل الشعب ولفظ مسلم رحمه الله كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اتسل من الجنابة هو طبعا كان الأولى أن يقول واللفظ المين لفلاة يعني إحنا بنقول الحديث متفق عليه هل متفق عليه بالسند واللفظ ولا متفق عليه بالسند فقط وفيه بعض تغير في اللفظ إذا كان متفق عليه باللفظ يبقى نقول إيه خلص يعني أكثر أهل العلم دايما بيراعم اللفظ أكثر من الإيه؟ السند لا سيما إذا كان السند مثلا في ثلاثة اشتركوا في رواياته عند البخاري ومسيق يعني ممكن نقول مثلاً إيه عروة بن زبير عن أبيه عن مين؟ أو هنقول لا بلاش عروة بن زبير عن أبيه مين؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الثلاثة جمع عند مين؟ البخاري ممكن يكون الراوي عن هشام عند مسلم غير الراوي عن هشام عند مين؟ عند البخاري فدي ما بتضرش كتير لكن مثلاً ما نقول سوفيان عن القاسم عن عائشة. ويكون الراوي عن عائشة عند البخاري أبو سلمة عن عائشة الأولى في هذا أن نقول متفق عليه من رواية عائشة بهذا اللفظ باعتبار أن إيه؟ ممكن يكون السنة فيه اختلاف زي ما قلنا هنا الحقيقة أن اللفظ مختلف فكان الأولى به أن يقول إيه؟ واللفظ للبخاري نعم يعني بنقول من باب الدقة في العذب إذا اختلف لفظ البخاري مع مسلم عليهما رحمة الله تعالى ان يذكر أو ينسب اللفظ لمين لقائله يعني هنا اللفظ اللي اورده المصنف هو لفظ مين لفظ البخاري فكان الاولى أن يقول ايه واللفظ ده البخاري في باب كذا تمام في باب كذا كمان دي لان الالفاظ عند البخاري نفسها تعددت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 حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرض بها مسلم رحمه الله تعالى إلي هي ثم غسل رجليه يبقى اللفظ واحد ولا مختلف دعنا نقول في زيادة تفرض بها مسلم نعم طيب. نبدأ بقول الشارح في غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك ثم ما نقله عن الزمكشري قلت لا مبرر له لأن تقدير محذوف خلاف الأصل ولهذا قال الحافظ رحمه الله قوله كان إذا اغتسل أي شرع في الفعل ومن في قوله من الجنابة سببية أي سبب الاغتسال هو الجنابة نعم. وقال ابن دقيق العيد قولها كان إذا اغتسل يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ يعني كان إذا اغتسل يعني إيه ممكن يكون شرع في الغسل او فرغ من الايه الغسل زي كان إذا توضى قال ها اشهد ان لا اله الا الله الى اخره اذا توضى يعني فرغ من وهنا نقول كان إذا توضى بدا فغسل يديه يعني شرع في طب بنعرف الفرق بين الاثنين من ايه فرغ ولا شرع نعرفها من السياق من سياق الحديث كان إذا توضى قال كذا يعني إذا فرغ من وضوء طيب كان إذا توضأ بدأ ففعل يبقى شرع في الوضوء نعم. قال فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة لأن الاستعاذة منفصلة عن القراءة أو خارجة عن القراءة وعلق عليه الصنعان فقال وهذا صحيح لا يحتاج إلى ملاحظة الإرادة يبقى نقول هنا الأولى أو الراجح أن نقول إذا اغتسل يعني شرع فيه الغسل طبعا كلام إذا ما شرح نعلقنا عليه المرة الماضية سريعا وقلنا إنه دين من الأخطار اللي بيتعرض لها من ينقل عن أصحاب العقائد الفاسدة دون أن يمحص ويدقق في قولهم نعم طبعا معرفين المعتزلة من أصولهم ان الإنسان خالق لفعله ب إرادته وقوته وينحن إرادة الله عز وجل وقدرته إيه؟ جانبا حاش لله وإلا فقد قال الله عز وجل ها رب عليهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا. من اللي يقصب الزمخشاري ولا البسام؟ الزمخشاري من أئمة المعتزلة عبر بالفعل عبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ وهو قال لك هو لأن الإنسان هو اللي خالق لهذا العمل او هو اللي فاعل بإرادته وقوة ليؤصل مذهب المعتزلة اللي مسألة الفصل بين إرادة العبد وإرادة الله ومشيئة العبد ومشيئة الله وقدرة العبد وقدرة الله عز وجل إن العبد خالق لأفعاله بمشيئته وقدرته لكن أهل السنة يقولون ان العبد يأتي بالفعل بإرادته هو التي لا تصادم إرادة الله تبارك وتعالى بنص الآية التي نقولها أو التي ذكرناها وما تشاءنا إلا أن يشاء الله رب, الع... رب العالمين مخلص بقى من قوله لماذا استدل الشيخ بكلامه أقول أن الزمخشري فارس في ميدان البيان والشيخ لم يدقق أو لم ينصر الذهنه إلى مسألة عقيدة الزمخشري فنقل الكلام وقولها بدأ فغسل يديه قال الحافظ يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقفر وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك ويحتمل أن يكون هذا الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة ابن عيين في هذا الحديث عن هشام قبل, قبل أن يدخلهما في الإناء رواه الشفع والترمذي وزاد أيضا ثم يغسل فرجه وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية ولأبي داود من رواية حمد بن زيد كلاهما عن هشام وهذه زيادة جليلة لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل وهيأتي إن شاء الله تفصيل القول في هذه المسألة اللي هو الداعي إلى غسل اليدين هل هو التنظيف ولا القيام من النوم ولا هي مسألة عبدية هيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله قولها كما يتوبأ للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي معنى ايه غسل يدي غسل اليدين ده بيسمى ايه وضوءا لغة مجرد غسل اليدين بيسمى وضوء في اللغة نعم. لكن لكي تحترز من هذا قالت ايه يتوضأ وضوءه للصلاة لي ليس الوضوء لغسل اليدين لأن الذهن ينصرف الى ايه بدأ فغسل يديه يبقى هو ده الوضوء اللغوي كما تقول توضأ وضوءه للصلاة أفادت معنى جديد وهو أن بعد غسل اليدين وغسل الفرق توضأ كما يتوضأ للصلاة بيء او فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن اعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود فقد ذهب جماعتهم منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى طبعا هو يتكلم هنا في مسألة لو قلنا ان الوضوء سنة مستقلة في بداية الغسل فهل يلزم اعادة غسل اعضاء الوضوء اثناء تعميم الجسد بالماء ولا يمكن ان نكمل على اعضاء الوضوء فنغسل الايه المتبقي فقط سؤال واضح الوقتي يعني انت الوقتي بدأت إيه؟ غسلت أعضاء الوضوء فلما تيجي تصب الماء على سائر جسدك هل ممكن تنحي إيدك دي جانبا كده بحيث أن الماء ما تنزلش عليه وتكمل على بقية الجسد ولا بنقول أن دا سنة مستقلة ويلزم تعميم الجسد بعد ذلك بما فيها من أعضاء الوضوء الظاهر والله تعالى أعلم أن تعميم الجسد بعد ذلك هو إيه الأصل لأنها قالت وطبعا هيأتي الكلام في مسألة سائر جسده هل سائر الجسد هي البقية ما بعد الرأس ولا البقية ما بعد الرأس وأعضاء الوضوء اللي سبق غسلها قبل ذلك هيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة المقبلة بإذن الله